تعيش مبادئ فينا وتبقى تعيش مبادئ فينا وتبقى وأصحاب المبادئ في القبور. وذاك لأنهم عاشوا دعاة لها يتسابقون إلى الأجور وكانت كالدمان روح في تسطر بالمداد على السطور فعاشت حية لما سقوها ورووا تربها بدم نحوري البطولة والفداء الصدق والصفاء الرجولة والإخاء سليل المعالي والفعال مجيدة جهاد وغزو والصوارم تنزع لعمري لقد أحيا مناقب قومه وأحلى منارا للجهاد يشعشع أبو سعد الكازمي عشت لدينك وأمتك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 محبته ألا خد في الصدور أبو سعد ترجل عن جواد ترجل عنه فرسان الثغور كريما قد سمى في الناس قادرا محبته ألا خد في الصدور دع ومضى يجاهد في ثباتك ولم يأبه بطاغية كفور إلى أن لما يرجو شيدا مع أهل الكرامة والحبور مع أهل الكرامة والحبور يجساد هوى في الأرض عزا وأرواح بأجواف الطيور قوافل قد مضت تسعى تباعا سيجتمعون في صور البدور بإجساد هوت في الأرض عزا وأرواح بأجواف الطلور قوافل قد مضت تسعى تباعد ستجتمعون في صور البدور ملوكا في جنال الفلد نال نعيما عند ربات الفدور وَنَفَازُوا جَمِيعاً بِجَنَّاتٍ وَلِضُوَارِ الْغَفُورِ بِجَنَّاتٍ وَلِضُوَارِ الْغَفُورِ هَلْ يَأْبَ سَعَدٍ هَلْ يَأْنَ بِخَاتِمَتِ السَّعَادَةِ وَالسُّرُورِ سَيَبْقَى ذِكْرُكَ الْمَاضِي جَمِيعاً يفوق شذاه رائحة العطور هنيئا يا أبا سعد هنيئا بخاتمة السعادة والسرور سيبقى ذكرك الماضي جميلا يفوق شذاه رائحة العطور ويحيي الله بعدك عرس جيل سقيت ثراه من دمك الطهور ليبقى العز بالإسلام فينا إلى يوم القيامة والنشور إلى يوم القيامة والنشور قبيع الشهداء